ويكلم الناس في المهْد وكهلًا ومن الصالحين ويكلم الناس في المهْد وكهلًا ومن الصالحين وانا تربي ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك لن يخلق ما يشاء قَوْلًا أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُونَ لَن يَكُون فَيَكُون وَيُلْغُونَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالَّذِي نَزَّلَ الْإِنْجِيلَ وَرُسُلَ الْأَنبِيَاءِ إِلَى أَنِّي قَد جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِ اخْلُقَ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَأَيْاتِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَخزِنُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الثورات والأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيرون إن هذا صراط مستقيم فلمن ما احس عيسى من نور فقال من انصاري أَدْرِكَ أَنَّ مُسْلِمًا